لا هي تَم قلوبهم وأسر نج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَا سُحَاحًا مِنْ بَلِ افْتَرَوا بِآيَةٍ كَمَا أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم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 وَمَا džalna, hum džesedelle, jak kuluna وَمَا ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الحق فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن, قبلك من رسول إِلَّا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 أو لم يرَ الَّذين كفرو أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمنون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 وَهُوَ kala, kala, jila, uhan, neharo, a šem, se uhal, pa, maro,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 لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ظهورهم لو الذين كفروا لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ولا هم ينصرون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 Qul man yakluukum bil-layli wan-nahari min ar-Rahman bal hum 'an dhikri Rabbihim dunina لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِحٍ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ طَالَ عليهم العمر أَفَلَا يرون أن Ná náti lárd مِنْ min a terafihá, afehmu lgálibu Kul innama anذiru kum bilwah, Wala yasmu srm وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 Řekli: "Vzjedneme, aba, já jsem jeho sluh." Řekl: "Nechtěli jste, že jste a vaši babičky byli v zlaze قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 27. 27. 27. 28. 30. دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يضركم أُفِل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصرؤوا آلهتكم إن Děkujeme, že j reck Save Freminu, a zatrzymajливо o Ibrahavlím, وندجينا هو لوطا إلى الأرض التي فِيهَا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافلاً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرٍّ وأتيناه أهله ومس لهم معهم وأتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس wa الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر Fanada فِي 12.. 13.. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 21. وزكريا إذ ناداه ربه رب لا تذر لي فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا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 والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبناها ايه للعالمين انها هذه امتكم ام واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ الْحُسْنَاءِ أُلَاءَكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطيس الجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa, رَحْمَةً Ullim, قُلْ إِنَّمَا illa, já, já, já, já, já, وَلَوْ فَقُلْتَ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي لَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ